الدنيا وسيلة ومزرعه للآخرة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنك بي فقال كن في الدنيا كأنك غريب